وَأَجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ وَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَأُوْرِدْنَا حَوْضَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَالطَّبَعَنَ الرَّسُولَ فَكْتُبْنَا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 وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأغرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذوبنا وتقضي حاجاتنا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 اللهم أعننا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اغفر لنا والوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرخم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا Allahu Akbar, Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Hija al falah Qad قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وعتدلوا أتموا الصف الأولى فالأولى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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن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 Semi Allah Muriman Hamida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 يُؤَلِّقُ لَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تَنجِيكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 وأخرى تحبونها نصر من الله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أم صار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين كما قال عيسى بن للحوارين من امن إلى الله قال الحواريون نحن امن الله فامن الطائفة من ينصروا اسرائيل وكفر الضالفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا غانريين الله Sami Allahu limal <Sessizlik> hamida